وَلَغَوْا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا மக்குவ சனு فَتَبَيَّنَ نُؤٌ أَن تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَتٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا واعلموا ان فيكم رسول الله لن يطيعكم في كثير من الامر لعاني மலீ மஹயு ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم இ கூலமனஃபி الكفر والفسوق குமூல்குஃபல்புஷு أُولَئِكَ هُمُ الْوَاشِدُونَ صَوَّلَنَّ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ وَلِيٌّ وَنِعْمَ الْمُشِيرُ اَكِيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَتَبَغَّى حَتَّىٰ تَرْتَدَّ تَتْبَعُ آيَةَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَ عدل واقسط إن الله يحب المقسطين إنما الملك وَأَنصِلْ حُبَّيْنَ أَخَاكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا கி கௌ மின்சய மீனி சலனி ச منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم وارمون